يا رفيقي أي درب تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صديق تشري بحبي كيف تنسى ذكريات كنمثوها بقلبي وتخلي أمنيات دونها جنة